Hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele, hele. La d'hez ma tommya, min لا تحزن بعون الله يهون الصعب يهون الصعب لا تحزن معك الله يا ابو مشاع لا تحزن بعون الله يهون الصعب يهون الصعب ما تبكي يا جنين على حالي حبك في راسك ضال ما تبكي يا فلسطين على حالي الجبن يشوف أطفالك مسلموا الخوف تعذر رعد تعذر رعد تعذر رعد لا تحزن مع الله يا رم شار لا لا تحزن بعون الله يطول الصارم Uppal i hjärnan علم الفجار كيف النار ما بتنهب كيف الكرام اتصاد ونو الموت في دل أوطان مش انهب Uppal i hjärnan علم الفجار كيف النار ما بتنهب كيف الكرام اتصاد ونو الموت في دل أوطان وإنو الارناب المحتل وعوان مش اللي داق وشف الموت مهان وإنو الليل نام محتل وعلان مش اللي داق وشف الموت مهان طفل للعمير عم يرجع فوق تشريد ونفي وضاع طفل اللي Allt det där börjat bära i sin del, i sin del, i sin del. Låt Ah, massar, må vi hindra marinier, Palestiner, jag in här, في دنيا فلسطين كل العام وهضامحتمين قد ناصر له مرهه في دنيا فلسطين كل العام آهه طفل عم يرضع خوف تشريذ ما بيخضع طفل اللي عم يرضع خوف تشريذ وما بيخضع حاله لا يكبر ويتبا بنفس الدرب بنفس الدرب بنفس الدرب لا تحزن معاك الله يا اضم شاط لا تحزن دعون الله يهون الصا لا تحزن معاك الله يا اضم شاط لا تحزن دعون الله يهون الصا الصا ما كنت يا جنين على حال قد بترفع راسك يا بطال على حاربوا الغمر طيراس